ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما فادوا يفهون من قبل ولو ردوا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 بغتة قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرضنا فيها Kun olemme saaneet tietää, että meidän ولكن الظالمين بآيات الله يجهدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءت وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استقعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما, أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكون jamilan jahilin Allahu Akbar Allahu